إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها الآخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون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 وذكر الله كثيرا وانتطروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلبين قليلا